بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسير لي أمر وحلل العقدة من لساني يفقه قولي أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان كلامنا في الحصة الماضية عن مدخل حديث الإسراء والمعراج يعني أن الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء خصص فصلا للحديث عن الإسراء والمعراج من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ومهد لهذا الحديث بما ورد في القرآن الكريم عن قصة الإسراء وعن قصة المعراج يعني الإسراء الوارد في سورة الإسراء والمعراج الوارد في سورة النجم واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى ندخل في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي تناولت هذا الموضوع موضوع الإسراء والمعراج لنرى إلى أين يستند القاضي عياد رحمه الله تعالى في تحديثه عن هذه المعجزة الكبرى معجز إسراء والمعراج هل كان يستند في إلى الحديث الصحيحة أم يستند إلى غيرها وهو كعادته رحمه الله تعالى عليه يفتح كل فصل من هذه الفصول يعني غالبا يفتح فصول هذا الباب بحديث مسندين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى حديث مسند يقول حدثني فلان ياخذ عن شيخه وشيخه عن شيخه وشيخه عن شيخه الى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعلماء هكذا كانوا يفعلون حيث يتبركون بالسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لان السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاتكاء والعمده التي الذي التي يعتمد عليها المحدث يعتمد على سند صحيح إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم قرب من الله عز وجل والقرب من الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بواسطة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قضي عياض رحمه الله تعالى في هذا الباب يروي حديثا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه جميعا يقول حدثنا القاضي الشهيد أبو علي القاضي الشهيد أبو علي هذا ذكرناه مرارا وهو الشيخ الإمام القاضي عياذ رحمه الله تعالى أبو علي الصدفي الشهيد رحمة الله تعالى عليه والفقي أبو بحر بسماعي عليهما والقاضي أبو عبد الله التميمي وغير واحد من شيوخنا قالوا يعني أن هذا الحديث أخذه عن مجموعة من العلماء وليس عن عالمين واحد وإنما عن مجموعة من العلماء قالوا حدثنا أبو العباس العذري حدثنا أبو العباس الرازي حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا ابن السفيان حدثنا مسلم بن الحجاج يعني دخل في طريقه سند في طريقه حتى دخل إلى صحيح الإمامي مسلم رحمة, رحمه الله تعالى عليه بقوله حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلامه حدثنا ثابت لبناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني أسند أصح حديث في الباب أصح حديث في هذا الباب هو الحديث الذي جاء به الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى لأننا عندما نعود إلى كتب السيرة سنجد روايات مختلفة وسنجد أسانيد مختلفة وعندما نعود كذلك إلى بعض الكتب المؤلفة في الاسراء والمعراج يعني المعنية بجمع الشتات هذه الأخبار نجد ما هو صحيح وما هو ضعيف وما هو أقل من من, من الدعيف هو اختار البداءة بالحديث الصحيح فإذا جاء بشيء آخر يعني ليستأنس به فإنه يأتي بالأحاديث أيضا لوارد في الصحيحين وإن كانت دون هذه في الصحة أو يأتي بأحاديث في غير الصحيحين ولكنها يعني يسألس بها لكونها في درجة الحسن أو في درجة الضعيف المحتمل أي الضعيف الذي يمكن قبوله واحتماله إذا كان في الصحيح ما يقوي إذا كان في الصحيح ما يقوي يقول يعني عندما نعود مثلا إلى شرح الإمام مسلم الذي هو شرح نووي للصحيح مسلم فاننا سنجد الامام النووي رحمه الله تعالى عليه اعتمد على القاضي عياض في شرح هذا الحديث واعتمد على القاضي عياض في استخلاص نفائس هذا الحديث استخلاص ما في ما في حديث الاسراء والمعراج من النفائس والدقائق العجيبه التي اتنى عليها الامام النووي رحمه الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفي اتيت بالبراق يعني أنه جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالبراق والبراق كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا هو دابة فوق الحمار ودون البغل يعني دابة متوسطة بين هذين الجنسين الذين يعرفهما, يعرفهما الإنسان فوق الحمار ودون البغل من, من صفات هذه الدابة أنها تضع حافرها عند منتهى بصرها عند منتهى طرفها بمعنى أنها سريعة سرعة فائقة كبيرة بحيث يضع حافره عند منتهى بصره ونحن نعرف سرعة البصر عندما ترسل البصر يقع على أبعد شيء يمكنه أن ينظر إليه فكذلك يكون حافر هذه الدابة يقع في ذلك المكان في لمح في لمح البصر في لمح البصر واختلف العلماء لماذا سميت هذه الدابة بالبراق هل لأن لها سرعة كسرعة البرق يعني هل جاءت من البرق أو سميت براقا للمعانها وشدة بياضها أو سميت مراقا لكونها يعني مختلطة بين السواد والبياض كما نقول شاة برقاء الشاة البرقية التي فيها سواد وفيها وفيها بياض هل جاءت هذه التسميه من, من منين جاءت هذه التسمية على كل حال هذه الاحتمالات كلها كلها واردة. وهذه الدابة ورد في بعض الأخبار أن أنها دابة يركبها الأنبياء يعني ركبها غير واحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد يسألس بهذا الخبر عندما نقول مثلا إن جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء بالبراق لنبي صلى الله عليه وسلم يركبه يعني انتفض أي انتفض البراق ولا يريد أن يسمح للرسول من يركبه فقال له جبريل أتفعل هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم فوالله ما ركبك أحد خير منه قبله بمعنى أنه مركوب ولكنه لم يركبه أحد خير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني يمكن أن يستفاد من هذه القصة أو من هذا من, من هذا الحديث أن الدب كانت تركب أي كان يركبونها ولكنهم ولكنها لم يركبها أحد خير من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كما نعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء كلهم خير الأنبياء كلهم لأن الله سبحانه وتعالى ميزه بالخصائص وميزه, وميزه بالمنح الكبرى التي لم يمنحها نبيون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أهمها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه بلعيش إلى الأحمر والأسواد وإلى الناس كافة وغيرها من الخصال الخاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بينا أن هناك تفاضل بين الأنبياء عليهم الصلاه والسلام. الأنبياء كلهم مستفون يعني من حيث الاصطفاء فكلهم مستفون. الأنبياء من حيث الإرسال فكلهم مرسلون من عند الله عز وجل من حيث الأسماء فكلهم معصومون عليهم الصلاة والسلام ولكن داخل هذه الأسماء وداخل هذا الاصطفاء هناك تفاضل وتفوت كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعض يعني تفاضل داخل التفاضل تفاضل بعد أن فضلوا بإسمة وفضلوا بالإرسال والبعثه وفضلوا بالاصطفاء فضلوا كذلك فضل بعضهم على بعض بالمنح الإلهية التي يمنعها لكل واحد لكل واحد منهما قد يرد عليك في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم تواضع وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يريد أن ان يتفاخر او ان يفتخر على انه خير خير الناس عندما يحدثنا بالحقيقه صلى الله عليه وسلم يقول انا سيد ولد ادم ولا فخر هنا بيان الحقيقه ولكن عندما يكون الناس يفضلون بعض الانبياء على بعضين الى درجه ان هذا التفضيل قد يؤدي إلى تحقير اولئك الانبياء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى لا تفضلوا بالأنبياء ولا تفضلون على يونس بن متى كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني اذا تعلق الامر بالمشاحنه او التشاحن فيما هل نبيكم هو اصحى نبينا او ما الى ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا الانبياء الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام يقولون أبناء علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى معنى أبناء علات الأنبياء أبناء كأنهم أبناء ضرائر الرجل له عدة نساء وكل واحدة منهن ولدت ولدا فأمهاتهم شتى وأبوهم واحد يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال أن يبين لنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد أمهاتهم شتاء وأعراقهم شتاء ولكن دينهم واحد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى قيم الدين ولا تتفرقوا فيه فهم غير متفرقين على على الدين فدينهم واحد وان كانت علاقهم وأجناسهم مختلفه عليهم الصلاه عليه السلام والسلام هنا يذكر القاضي رحمه الله هذه الرواية روايه انس لم يذكر فيها أين وجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الذي اتي بالبراق الوقت الذي اتي بالبراق اين وجد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا كنت في الحطيم اي في جانب من من جوانب الكعبة المكان المعروف بالحطيم يعني جهة الحجر حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان نبي صلى الله عليه وسلم هناك فجاءه جبريل ورواية أخرى تقول أنه صلى الله عليه وسلم قال فوري جزق في بيتي يعني أنه كان في بيته ورواية أخرى تقول أنه كان عند ام هانئن كان في بيتي ام هانئن بنت أبي طالب يعني أخت علي رضي الله تعالى عنهم جميعا هذه الرواية كلها يعني يمكن الجمع فيما بينها أنه صلى الله عليه وسلم بات عند أمها في تلك الليلة ولكنه في ذلك الوقت الذي نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام وجده في الحطيم ومعلوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى مكة ويتعبد هناك ويتعبد عند عند الكعبة ورواية أخرى تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بين أنا نائمون إذ فورجي سقف بيتي أو إذ جبريل أو جاء معه الثلاثة على حسب الروايات وفي رواية أخرى قال بين النائم واليقضان أي بين النوم واليقضة جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وبعض الناس الذين يزعمون أن الإسرع كان بالروح يستدلون بهذه الروايات يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا, بين أنا نائم إذن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام هذه الرؤية هي الإسراء والمعراج أو بين النائم واليقضان رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الآخرين وهم جمهور الأمة من علماء الأمة من علماء الصحابة وعلماء التابعين وعلماء السلف عموما ردوا عليهم هذا المعنى وقالوا ليس بالضرورة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اسري به نائما وانما بين انا نائمون او بين, بين النائم واليقظه نجاني جبريل اوتيت بالورقه وما الى ذلك يعني انه النبي صلى الله عليه وسلم نام في اول الليل فلما جاءه جبريل عليه الصلاه والسلام استيقظ يعني لا يبعد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم نائما يعني قضى جزءا من الليل في النوم ثم اورج به في حال اليقظه وعاد واتم نومه فاستيقظ كما في رواية أخرى يقول فاستيقظت وأنا في مكة معنى فاستيقظت وأنا في مكة ليس معنا أنه كان يحلم طول الليل بالإسراء والمعراج فاستيقظوه في مكة معناه أنه عاد فأصبح في مكة فاستيقظت في مكة يعني أصبحت في مكة أو فاستيقظ بعد العودة إلى النوم من جديد بعد العودة إلى النوم إلى النوم من جديد على كل حال جمهور السلف جمهور الأمة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اسري به بروحه وجسده في حال اليقظه لا في حال لا في حال المنام لأنه لو كان في حال المنام لما كانت معجزة لأن المعجزة هو أن يغادر هذا الجسم الأرض ويصعد في السماوات ولكن أن يرى الإنسان أنه ذهب إلى السماء أو كان يمشي على البحر في النوم أو يرى كأنه ذهب إلى الجنة أو إلى النار في النوم، هذه أمور طبيعية يراها الناس. يعني الناس يرون أحلاماً من هذا من الشكل. يعني أحلام في الواقع تكون معجزة ولكن في الحلم في النوم يعني ها أمور عادية أنك تمشي على الماء أو أنك تطير في الهواء. هذه أمور عادية إذن لم تكن معجزة ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت في النوم كأن أسرى إلى الى المقدس وعرج إلى السماوات الأولى. لما كذبته قريش. فقالوا له اذا أنت تحلم؟ ترى أضغاز أحلام كما قالت كما قال المعبرون معبر الرؤى لعزيز مصر. قالوا له أضغاز أحلام. هذاك شذيك تشوفش حاجة عادية. شجعة عادي أضغاز أحلام. ولما قالوا له لو كانت في في في في في النوم لما قالوا له كيف تاتي تذهب إلى المقدس وتعود في في نفس الليله ونحن نضرب اكباده الايبل شهرا ذهابا وشهرن ايابا يعني لما ردوا عليه بهذا الرد لا أن ان يرى ان اذهب نفسه الى المقدس ويعود ويعود الى مكه في النوم ولا شيء غريب في ذلك كم كم من واحدين منكم يرى كأنه يطوف بالبيت العتيق، ها يرى لأنه مشتاق إلى هذا المكان أو لأنه كان يشوف في الشاشات التي تنقل له الحادث، فإذا به يرى في النوم كأنه يطوف بالبيت العتيق، هل نقول له لا؟ لا يمكن هذا، لا يتصور وبيننا وبين البيت العتيق سبع سبعة سبع كيلومتر أو أكثر؟ أزيد من سبع آلاف كيلومتر؟ لا نستبعده نقول نعم؟ رأيت رؤيا، نرجو أن يصدقها الله سبحانه وتعالى في اليقظه يعني أن تذهب فعلا إلى هذا المكان وتطوف بالبيت العتيق. هذه أمور ليست غريبة إذا تعلق الأمر بالحلم ولكنها إذا كانت إذا تعلقت باليقظه وبالجسد هنا تكون المعجزة هنا يكون التحدي هنا يكون يو... تقول قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تذهب إلى, إلى المقدس ونحن نضرب أكباز الإبل شهرا ذهابا وشهرا وشهرا إيابة. أيضا مما ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في هذا الوقت يعني في يوم الذي أراد أن الله عز وجل أن يسري به إلى المسجد الأقصى قال فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه رجلان آخرين يعني ثلاثة من الملائكة فشق صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستخرجوا منه شيئا وفرغوا فيه طسطا من الإيمان والحكمة كما ورد في ذلك في تلك الروايات بعض العلماء ذهب إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقع له الشق شق الصدر مرات مشي مرة واحدة مرات وبعضهم قال إنما وقع شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رضيعا في بني سعد أي لما كان عند حليمة السعدية وقد مرت معنا هذه القصة مرت معنا هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصراً في بني في بني سعد فجاءه الملكان يعني في جوار بيت حليمه السعديه رضي الله تعالى عنها أخذاه وأرجعه وأخرج بطنه وأخرج قلبه واستخرج من القلب علقة سوداء ثم ملأه ايمانا وحكمة ثم ااا يعني ختمه وردوه كما كان وقام النبي صلى الله عليه وسلم منتقى اللون هذه القصة يعني مشهورة في في السير النبوية وهي ااا تابعة الصحيحة بعض الروايات التي تحدث عن يسراي ولما رج تقول وذلك قبل أن يوحى إليه وهذا موضع الغلط في الرواية عندما تقول وهذا قبل أن يوحى إليه فالأمة متفقة على أن الإسراء والمعراج كان بعد الوحي وليس قبل أن يوحى إليه القصة التي كانت قبل أن يوحى إليه هي قصته صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد وهذه صحيحة ولكن ان تقول جاء الملائكة الثلاثة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وذلك قبل أن يوحى إليه هنا هنا يكون هنا يكون غلط لأن الروايات الصحيحة تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم اسري به قبل الهجرة بقليل بسنة، بسنتين، بثلاث, بثلاث سنوات اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعد البيعتة بعد أن يبعى نبعتة بنحو خمس سنين كما يقول ابن شهاب الزهري أو بنحو أقل من خمس سنين للهجرة كما يقول ابن إسحاق وهذا هو القول الأقرب للصواب بدليل أن خديجة رضي الله تعالى عنها صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الصلاة فرضت في الإسرائي والمعراج إذن فهذه الرواية تقول ان الاسراء والمعراج كان في حياه خديجة وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم والرواية أخرى تقول إنها كانت بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها وبعد وفاة أبي طالب وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب شعب أبي طالب ودخوله صلى الله عليه وسلم في جوار لمطعم من عادي بعد أن ردت عليه الطائف يعني ردا, رداً عنيفا هذه روايات كلها يعني متقاربه فيما بينا على كل حال إذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه خديجة يمكن أن تصلي معه شيئاً آخر كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني في الصباح وفي, وفي المساء كما جاء في بعض الأحاديث انه صلى الله عليه وسلم يصلي في الصباح ركعتين وفي المساء ركعتين فلما فرضت الصلاه كانت تلك الصلاه التي كانت صلاه الانبياء من قبل بالغدو والاثار بالعشي والاشراق كما ورد ذلك عن كثير من الانبياء عليهم الصلاه والسلام وان اختلفت الصفات اي صفات الصلوات صفات صلوات الانبياء عليهم الصلاه والسلام فهم يصلون ولكن هل الصلاه بهذه الاركان وبهذه الفاتحه وبهذا الركوع والسجود ام المراد بالصلاه هو الدعاء بمعنى لأن الصلاة في الأصل هي الدعاء على كل حال تختلف الهيئات والكيفيات والصفات وتتفق على أنها صلاة على أنها مناجات لله سبحانه سبحانه وتعالى نعم فركبته حتى أتيت بيت المقدس يقول النبي صلى الله عليه وسلم فركبته ركب ماذا ركب البراق حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء أي بحلقة باب بيت المقدس التي تربط بها الأنبياء بيت المقدس هو بيت المقدس الذي نعرف هو أولى القبلتين أولى القبلتين بعض العلماء يقول وثالث الحرمين وبعضهم يقول ليس ثالث الحرمين لأن الحرم هو الحرم المكي والحرم المدني يعني لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة فمن حرم المقدس يعني لكي, لكي يكون بلدا حراما؟ الوارد في القرآن الكريم أن هذا المكان مقدس ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم الوارد في القرآن الكريم أن هذا المكان مبارك إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا يعني الورد في القران انه انه مبارك اذا إذا كان يقصد بالحرمة أو الحرام يعني البركه والتقديس فلا مشاحة في السلاح فلا مشاحه في السلاح فهذا حرم وذاك وذاك حرم إذا كان يقصد بالحرام انه لا يؤذذ شوكه ولا تلتقط لقطته الا لمعرفين ولا ولا فهذه الامور خاصه بمكه وخاصه بيش وخاصه بالمدينه وقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم حدود كل من من مكة والمدينة الحدود المحرمة التي لا يجوز أن ينفر سيدها ولا, ولا تلتقط لقطتها ولا يعض شوكها وهذا لم يرد في في شأن في شأن المقدس على كل حال في المقدس كما ذكرنا في درسين سابق في المقدس فبيت المقدس بيت مقدس بيت مبارك بارك الله حوله أي ببعثة الانبياء فيه أو بما اوضع الله عز وجل فيه من الخيرات أو بما نزل فيه من الوحي لانه ارض النبوات ارض الانبياء عليهم الصلاه والسلام نعم بيت المقدس كان بيت المقدس كان قبه الصخره المسجد المسجد الاقصى بوحده وقبه الصخره بوحدها كما, كما, كما نعرف وكما نرى في الشاشات ولكن المكان كله مبارك ولكن المكان كله مبارك كما قال تعالى باركنا حوله لنريه من آياتنا وهو ميراث النبي عليه الصلاه والسلام ميراث ابراهيم ومن بعده موسى وعيسى ومن بعده محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال الله عز وجل ان اول الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين يعني أهل الإيمان وأهل التوحيد هذا المكان لهم فيه الحق والنصيب، ولكنهم انكرى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام وكفر بالقرآن الكريم وكفر بما جاءت به الرسول عليه الصلاة والسلام فلا دخل له في هذا في, في هذا الموضوع لانه ميراث النبوات ميراث النبوات نعم، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية هذا الرواية التي جاء بها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه وفتح به الحديث لأنه جاء بروايات والإمام مسلم له رحمة الله تعالى له منهج انه يقدم يعني يذكر مجموعة من الروايات في باب واحد ويقدم الأصح فالاصح فالأصح ولذلك تجد الحسن الحديث الحسن في, في يعني في أخريات هذه الفصول وفي أخريات هذه الأبواب من, من صحيحه ولم يذكر ولم يذكر في هذه الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء ولكن ورد ورد في روايه اخرى انه صلى بالانبياء عليه الصلاه والسلام لما دخل إلى المسجد الاقصى وجد الانبياء قد جمعهم الله عز وجل له في ذلك المكان فصلى بهم فسمي امام الانبياء والمرسلين صلى ركعتين قال ثم خرجت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المقدس فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن جاءه جبريل بإنائين بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن لان الكلام فيه اختصار بمعنى أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاءوا بهذا الإناءين قال له اختر أي الإنائين شئت اختر واحدا منهما ومعنى الاختيار أنك إذا اخترت هذا معناه أنك تترك تترك الآخر الاختيار أنك عندما تختار هذا يجب أن تترك الآخر قال فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فقال له جبريل عليه الصلاه والسلام اخترت الفطره وفي هذا ترميز ترميز لأن اللبن يعني شي حاجة محبوبة ومرغوب فيها فلونها لونه بياض والبياض دائما يشير إلى الصفاء ويشير إلى النقاء وطعمها لذيذ أو طعم اللبن طعم لذيذ وسائغ كما قال الله عز وجل سائغا للشاربين معنى سائغا للشاربين يعني لم يثبت في التاريخ أن حصر أحد باللبن فاللبن يعني يمر بسهولة في حلق في شاربه بينما الماء وهو يعني أكثر سيولة من اللبن قد يشرق به الإنسان قد يشرق به يعني قد يقف له في في حلقه الماء أو الشاي أو القهوة أو أي سائل آخر ولكن اللبن لم يثبت في التاريخ أنه شرق به أحد فكان هذا من الإعجاز الذي حدث به القرآن الكريم حيث قال سائغا للشاربين فاللبن يشير بلوله وبطعمه وبصفائه يشير إلى الفطرة يشير إلى نقاء الفطرة يشير إلى الإسلام وهذا يدل على أن الترميز جائز أن الإنسان يرمز يستعمل الرموز في أمر من الأمور يختار واحد الرمز الذي له دوق معين له لون معين لو يعني يختار, يختار يعني الترميز جائز لأنه ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينما الخمر ما فيه خير لا في لونه ولا في طعمه ولا في مشاكله التي تاتي من بعده بل هو أم الخبائث كما يقول العلماء بل الخمر أم الخبائث لأنه يكون سببا وطريقا للخبائث الأخرى فمن شرب الخمر يمكن أن يفعل شيئا أخر من الجرائم الأخرى ومن القبائح الأخرى فهو أم القبائح وطريقها والطريق المعبد إلى المناكر هو شربه. هو شرب الخمور في بعض الروايات تذكر أن نبي صلى الله عليه وسلم استفضل شيئا من هذا اللبن يعني شرب هذا اللبن وترك منه شيئا فقال له جبريل لو شربته لدخلت أمتك كلها الجنه قال رده الي قال له سبق ما سبق في علم الله عز وجل سبق ما سبق في علم الله عز وجل لو شرب الإناء كله لدخلت الأمة كلها ولكن سبق ما سبق في علم الله عز وجل يعني لابد أن يدخل من قدر عليه الخلوط في النار والعياد بالله أن يدخل النار ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى وأحد من أمته من يقول لا إله إلا الله في النار نعم في بعض رواية تضيف ولو شربت الخمر لغوت أمتك لكانت أمتك يعني غاوي يعني ضال يعني متهالكة يعني واقعة ومتورطة في, في المهالك وفي ما حرم الله عز وجل نعم الله اختارت الفطرة والفطرة هي ما فطر الله عز وجل عليها الإنسان سميت فطرة لبقاء الشيء على أصله فطرة الله التي فطر الناس عليها لأن معنى فطر في اللغة خلق الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض والفطرة التي خلق عليها الإنسان هي, فطرة هي التوحيد الفطرة التي خلق عليها الناس هي التوحيد الله سبحانه وتعالى خلقنا موحدين لقوله تعالى اخذ رَبُّكَ مِنْ بني آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى اذن نحن اقررنا بربوبيه الله عز وجل وألوهيته اقررنا بالتوحيد ونحن نسمو بني ادم في ظهر ادم عليه الصلاه والسلام فلما جئنا الى الدنيا ولدنا على مدى على الفطره كل مولود يولد على الفطره ما الذي وقع أن الشياطين تلقت بني أدم عندما يخرج إلى الدنيا فاجتالته أي جرته إلى, إلى المعاصي جرته إلى المهالك جرته إلى المخالفات فانحرف ليس لكونه منحرفا في أصله ولكنه إن جر بسبب الشيطان بسبب الهواء بسبب النفس أمرت بالسوء إن جر إلى الهواء إن جر إلى مخالفته أمر الله سبحانه وتعالى ولذلك لاحظوا معي ايها الأحباء الكرام لاحظوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل أو يسلمانه أي يسخلانه في الإسلام لأنه مسلم بطبعه مسلم بطبعه بفطرته إلا كان تهويدا الولدين هم اللي هودو أي هو اللي حطوا على السكد ذي أهود كان صرانيا الولدين هم اللي احطوا على السكد صرا إلا كان مجلسيرا الولدين هم المسؤول على هذا على الانحراف أما إذا كان مسلما فقد خرق الله عز وجل خرقه الله عز وجل مسلما دور الآباء هو تقوية عنصر الإسلام فيه أما هو مسلم بطبعه ولذلك كانت الفطرة دائما جدابة إذا لم يكن الإنسان ممنوعاً من الإسلام بسبب الهواء الذي يعمي القلوب أو بسبب الضغوط الخارجية كالضغوط الاجتماعية أو الأعراف أو الأديان أو أما إلى ذلك إذا لم تكن هذه الأمور حائلة بينه وبين الإيمان فإنه يؤمن فإنه يسلم لو ترك بينه وبين, وبين هذا الدين لن يختار إلا هذا الا هذا الدين ولهذا جاء في القران الكريم لا اكراه في الدين لان هذا الدين لا يؤخذ عن طريق الاكراه لا يؤخذ عن طريق العصا فوق, فوق الراس ولكن هذا الدين يؤخذ عن طريق الفطره لانه مناسب لها ومناسبه له ومناسبة له وإذا كنا نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا سنجد أن الذين دخلوا في دين الله عز وجل دخلوا إليه لأنهم وجدوا فيه راحته وجدوا فيه طمأنينتهم وجدوا فيه سعادتهم وجدوا فيه كل ما يسعدهم أفهم أفهم من كان ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها إلى قل الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يستعد في السماء إذا رأيت شخصا لا يريد هذا الدين او يطعن في هذا الدين فألم أنه مغرد لو كان منصفا لقبيله لانه مناسب لفطرته تماما مناسب لفطرته تماما ولكنه مغرد وغرضه سيطر عليه هواه ومن اتبع هواه اضله على علم أضله على علم أي مع العلم فرائث من اتخذ الهه هو هواه اتخذ إلهه هوا، وأضله على علم يعني ينبغي أن يحذر الإنسان من الهوى، فإنه يعمي البصائر، فإنه يعمي البصائر إنها لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فإذا عميت القلوب التي في الصدور، فلن يجدي فلن تجدي الموعدة نفعاً، ولن تجدي الخطبة نفعاً، ولن يجدي الدرس نفعاً، لأن أعمى الهوى بصره، فلا يرى إلا ما يهوى، ولا يسمع إلا ما يهوى. ولا يعاشر إلا ما يهوى وهكذا يعيش الإنسان عابدا عابدا لهوى الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون لاحظوا معي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي عندما يلومون فلان وإلان على أنه هو كذا أودي راكين كين الفطرة التي فطر الناس عليها ولكن الناس لا يعلمون هذه الحقيقة كثير من الناس لا يعلمون هذه الحقيقة ولذلك ضلوا وأضلوا والعياذ بالله نعم اخترت الفطر قال ثم عرج بنا إلى السماء هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل عرج به وبذابته التي هي البرق الى السماء او بقيت الدابة مربوطة في حلقة بيت المقدس إلى أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من السماء فعرج في شيء آخر أي في وسيلة نقل أخرى من غير من غير البراق على كل حال كان هنا يعني حذف لا ندري هل عرج بالبراق كذلك أم عرج فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم بوسيله أخرى أو بغير وسيلة لأن المعجزة لا تخضع للعقول المعجزة ما تخدعش العقل زيك. العقل دير يكون مرتاح وطويه تحتاجه امتى تحتاجه تحتاجه في الماديات في الأمور التي تعترض طريقك في حياتك عندئذ استخدم عقلك واستخرج نتائج بحثك بعقلك واستخرج نتائج عملك بعقلك أما إذا تعلق الأمر بالغيب وبما وراء ما يسمي الناس بما وراء الطبيعة يعني خلي عقلك يرتاح لان هذه الحدود لا يبلغها ولا يصل ولا يصلوا اليها ولذلك يقول العلماء المعجزه هي امر خارق للعاده ومعنى, كو ومعنى كونه خارقا للعاده انه لا تقبله العقول لو قبلته العقول لكان عاده لان العاده هو ما يقبله العقل العاده هي ما يقبله العقل ومن ثم فلا تقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اعجب به الى السماء ونحن اليوم في عصر العلم هل اخذ معه القنينه الغازيه غاز الاكسجين هل اخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن ان يستخدمه خارج الغلاف الجوي والعلماء اليوم يقولون ان الحياه لا توجد على أي كوكب اخر فيما وصل اليه الانسان او فيما يعني استطاع الانسان ان ياخذ منه صور او ياخذ منه ابحاثا يقول لا توجد الحياه على ظهر كوكب اخر غير هذه الارض فمعظم الكواكب يعني عبارة عن شعلة ملتهبة من النار من اقترب منها احترق واشتعل وما إلى ذلك ما الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الشحنة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ليتزود لي بها في هذه الرحلة؟ بعضهم يرد أن يجتهد فيقول اللبن اللبن الذي شربه لبن من نوع خاص شربه ليكون زاده ويكون الأكسجين دياله صلى الله عليه وسلم حتى حتى يعود. نحن لا نستبعد ولا نقول به لا نستبعد لأن المسألة تتعلق بالمعجزه ولا نقول به لأن المسألة تحتاج إلى إثبات لا نقول به لأن المسألة تحتاج إلى إثبات لا تقول شيئا غير, غير ثابت ولكن في الوقت نفسه لا نستبعد أن يمنح الله عز وجل في تلك الغسلة التي سبقنا نقول غسل قلبه بماء زمزم وحشية بالإيمان و... و... والحكمة وبهذا اللبن الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم لن السر إذا تكون هذه الأمور زاد للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن إذا تعلق الفعل يقول علماء اذا تعلق الفعل بالله عز وجل يطوي الزمان والمكان وضرر الطعام والشراب اطويها إذا تعلق الفعل بالإنسان أو لابد أن يعد العدة ومتاعاً بق الله عز وجل ومتاعاً للمقوين إذا أردت أن تسافر لابد أن تقول سفري سيكون في مقدار كذا وكذا وهذا المقدار من المسافة يحتاج إلى من الزاد كذا وكذا وسأبلغ إلى المكان الفلاني بمقدار كذا وكذا من الطعام بمقدار كذا وكذا من الماء هل أخذ معي الخمسة اللي تريد الماء واللستاء على حسب أنا غير نقدر المسافة ولكن إذا تعلق الفيديو بالله عز وجل هل شيء كله طويه إن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده أسرى بعبده ألاش أنت كتقلب على الزاد والوسيلة وهذه الأمور كلها ما دام الفعل متعلق بالله عز وجل الذي كان أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعم نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله عز وجل لنعرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ونستفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم أبواب السماء ونستمع بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما اوحى الله عز وجل إلى هذا النبي المختار في هذا المكان العالي عند سيداته المنتهى فإلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين